قبل فنسي ولم نجر له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن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 وكم لبعض العدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبعه هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه أعمى قال رب لمحشرتني حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا